الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء سهوه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأبصار والأفداء قل لي لما تشكون؟ وقالوا أين ظلنا في الأرض؟ أيننا لفي خلق جديد؟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 أَنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن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 لَبِئْسَ قَوًّا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ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 أكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوُوا أَنَّ سُقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الجُرْزَ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَتَهُ.